يا رمي ألبك سلام للعلا يرقى سنود خلك على رس الجبال العليا وهضابا وعزف على ألبك طراب وحصدني جامع حشود ما دم رمي يا شناب والكيد ما با لك في المعارك يا الخوي نكسر منها العزة قيود ولا المذله يا الخوي ما نفتري بالأطواب نقدم على الموتى الحمار قدام ما ركود نهوى المنايا في الوغى والنار من شبابها صوت الرصاص شوشني لحرف الهجا وعود واذكر وعود الله لنا وسقها بسبابا أما النصر وما آلنا حظا في جهنة الخلود في رحمه الله بالنعم يا صاحبي نهنابا ويا محلاء يوم الدقام من بينهم ترعد رعود فيها من السيفور زايد والمعاقل صابه نار من احزان اليتامه غير تشوي الجلود والحور نادت واقبالات وين انت يا خطابه لا وهني منهول يا من حملها زاد الوقود تنثر در الكفار مشوية بكلابا دقمت قهر يا صاحبي تشري من العلاكبود ننسف بها امريكا وكل الرفض وادنابا يا ربي يا رب اسماعي الوحدة الحية الودود تصلح لنا النية ولا يدخل عليها عجابا تصلح لنا النية ولا يدخل عليها عجابا